طيب إن شاء الله لا بأس نجيب عن بعض الأسئلة إن شاء الله يقول السائل هل الإسلام يزيد وينقص؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده وما بعد كما هو معلوم أن جمهور أهل السنة على التفرقة بين الإسلام والإيمان، وأنه إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فالإسلام يمثل الأعمال الظاهرة. والإيمان يمثل الأعمال الباطنة إذا اجتمعت، وأما إذا اتَرَقَى فإن الإسلام يكون مع الإيمان والإيمان يكون مع الإسلام، ومن ومن هنا نفهم أو نجيب على السالفة، فالإيمان على ما هو عليه أهل السنة يزيد وينقص، يزيد بالطاع وينقص بالمعصية. والإيمان كما عرفه العلماء هو اعتقاد القلب وعمل الجوارح وإقرار اللسان هذا هو تعريف الإيمان فمن سوى بين الإسلام والإيمان كما يعني قال بهذا بعض السلف نحو ابن مندة رحمه الله تعالى أنه لم يفرق بين الإسلام والإيمان كما في كتابه الإيمان. فإن ولاء إشكال أن يقال إن الإسلام إن الإسلام يزيد وينقص كما أن الإيمان يزيد. فالإسلام عنده والإيمان لا فرق بينهما. وأما عندما فرق بينهما. فإن المأثور عن السلف أنهم كانوا يقولون الإيمان يزيد وينقص وعرفت الإيمان بالتعريف الذي ذكرته وأما الإسلام إن كان بالمعنى الذي ذكرناه أنه الأعمال الظاهرة وأنه ما جاء في حديث في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره هذا الإسلام هو عبارة عن أركان وأعمال ظاهرة من دخل في الإسلام بالكلمة اي بالشهادة فإنه بعد ذلك يرتقي إلى الإيمان وهنا تنشأ الزيادة والنقصان الاسلام هو البداية ولذلك قال سبحانه وقالت الأعراب وآمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان كله بكم فأشاهد أن الزيادة والنقصان تتعلق بالإيمان في الأصار الله تعالى أعلى وأعلم نعم بارك الله فيكم شيخنا هذا السائل يقول كيف يكون الجهاد النفسي في طلب العلم والله هذا ان شاء الله بينا بعضه في المجالس السابقة من سلسلة أخلاق وإذاب طالب العلم ونبين المزيد فيما يلي من مجالس هذه السلسلة ان شاء الله تعالى. يقول السائل قد يقول قائلا أن التشريع مراتب وهي كتاب الله وسنة رسوله إلى خيره فهل هذا صحيح بارك الله فيكم بلا شك الترتيب هذا صحيح نعم أن رأس مصادر التشريع هو الكتاب القرآن ثم ما بعد هو السنة كتابه في المقدمة القرآن ثم بعد ذلك السنة نعم هذا الترتيب صحيح إن شاء الله تعالى نعم هذا السائل يقول هل يستدل بقوله تعالى ومن بلغ أنه من وقع في مكفر معلوم من الدين بالضرورة وقد قرأ القرآن أنه لا تقام عليه الحجة <تصفيق> نقول للسائل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقد أجبنا عن هذا ولكن السائل لم ينتبه في الكلام قلنا إن البلاغ هنا الذي تقام به الحجة يشترط فيه كما بين العلماء الفهم أن يفهم هذه الحجة أي أن يفهم معنى الكلام فمن وقع في أمر مكفر معلوم من الدين بالضرورة هذا يعني كما بين العلماء مسألة المعلوم بالدين من الضرورة تختلف من مكان إلى آخر ومن زمان إلى زمان فقد يكون شيئا معلوما من الدين بالضرورة هنا في مصر ليس معلوما بالدين بالضرورة في مكان آخر المعلوم من الدين بالضرورة أي أن الكل يعرفه ولا يجاله وقد بلغته الحجة وفهمها يعني بلغت الآيات التي تبين هذا المعلوم من الدين بالضرورة أو بلغه معناها وفهم المعنى يعني على سبيل المثال الاعتقاد بأن الصلاة فرض على كل مسلم هذا معلوم من الدين بالضرورة في أغلب بلاد الإسلام فمن ادعى أو من قال إن الصلاة ليست فرضا يعني جحد فرضية الصلاة فقد جحد معلوم من الدين بالضرورة والحج مقام عليه على ما بيانه آنفا فهذا بلا شك يحكم عليه بالكفر ولكن هذا الحكم بالكفر كما معلوم يكون أيضا أهل العلم لا يكون لأحد الناس نعم والله تعالى أعلى وأعلى نعم ونكتشف هذا إن شاء الله تعالى ونبدأ بعد قليل في درس سلسلة أدابي وأخلاق طالب العلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصلى عليه وسلم